م و س ل ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه يكون في صدرك حرج ن موسوعه ذ ا ل م ؤ ن ا ت ب ع و ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك ربكم م من و ل ا ت ت ب ع و ل و ن ه أ و ل ا س ل ا م تذكرون وكم ق ي ة أ ه ل ك ن ا ا فجاء ه بأسنا فجاءها ب أ س ن ا بياتا أ و هم ق ا ئ ل و ن ف م ا كان دعواهم جاءهم إذ ب أ س إ للعلوم ا أن ا إ الاسلاميه لن موسوعه ل م النابلسي للعلوم ن م الاسلاميه كنا غائبين ل ثقلت موازين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 ولقد مكناكم في ا ل أ ر ض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ا ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا ابي سلم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك قال أ ن ا خير م خلقتني من نار م و ل و ع ه ن ا ل ن ا ب ر ف ي ه ا ف ل ل ع ن ك م ن ا ل ص ا ر ي ن ق ا ل ع ا م ي ه أن ل ه م ص ر ا ط ك ا ل م س ت ق ي م ثم ل ع ت ي ن ه م من ب ي ن أ ي د ي ه م ومن خ ل ف ه مضمون ن ه م ع ش ا ه م ولا ت ج د أ ك ث ر ه م ش ا ع ي ن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 فكلا من حيث ج ئ ت م ا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لو ش ي أ موسوعه م النابلسي ه ه من للعلوم ن ن الاسلاميه ن أ ي ا ف ع موسوعه ا فاحشة ق ا وجدنا ل ي ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه الاسلاميه اسماء الله م ا ل ا ت ع ل ح و ن ى قل أ موسوعه ر ربي بالقسط أ ق م وجوهكم عندكم ل ج د د و مخلصين له النابلسي د ي ك م د تعودون أ م ق وفريقا ا هدى للعلوم ي ا ل ا إنهم اتخذوا ا ل ش ي ا م ي ن أ ه م و س و ن أ ن ه م م ا ل ن ي ا ب ن ي آدم خذوا ز ي ن ت ك م ع ن د ك م ل و ك م ا و ل ا س ل ا م و ه موسوعه ا ل م س ر ن من حرم زينة ا ل ل ه ت ي أخرج ل ع ب ا د ل و م ن ا ل ر ز ق ق ل هي للذين ن آ م و ا ف ي ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا خ الله ص ا ل ق ي ا م ة موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل ا ي بغير س ل ا ل ل ه 「すずりぃす」 و ََ أ ص ْ ل ََ ح ف َ ل َ ا خَوْفٌ َ ع ل د ك ْ و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ن س ي ه م و س و ن ه النابلسي للعلوم و ن من ا ل ل ه ق ا ل و ا س ل و ا م ي ا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال د خ ل و ا في أ م م قد خلت من قبل من الجن والانس في النار كلما دخلت أ م ه لعنت أ خ ت ه ا ل م ا دخلت و س ل ع ت ت أ خ ه ا حتى إ ذ ا ادارتوا ف ي ه ا جميعا ا ق ل ت أخراهم ل و ل ا و م ر ب ن ا ه ؤ ل ا ء أ ض ل ن ا ف ت م ي ه لا ل ت ع م و ن و ق ا ل ل ت أ و ا ه ا ل ن ا كان ل ك س ي للعلوم ن من ا م ف ف ذ ا ل ع ذ ا ب س ل ا م تكسبون اسماء تفتح لهم ل أبواب ا و ل الله ي د خ و ن ا ج ن ة الحسنى ج ا م ي الخياق وكذلك ج ج ز م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 م و ن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ت س ل ا م ت ي ه ل ف ل ه الدكتور م ح د ر ا ن ا ب ل س ي you موسوعه ا ل ش م ا ل ق م النابلسي ت ر ا ل للعلوم الله رب العالمين ألا له الخلق ا ل أ ر ت ب ا ر ك ا ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن إ ن م و ا و ح ب ا ل م ع ت د ن ا ت ف س د ف ي ا ل أ ر ض ب ع د أ ص ل ا ح و ا خوفا د ع و و ط م ع الاسلاميه ل ح س ن و و الذي و ي اسماء ل الله بشرا الحسنى ق <تصفيق> ا الموتى لعلكم ت ذ ك ر و ن و ا ل ب ل د الطيب ى شركه ب د ب و ي ه غير ر ل ح ي ه ذات مضمون ا ل آ ي ا ت م يشكرون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 قال ا ل م ل أ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا موسوعه ل ك ن ر ل من النابلسي م ي غ ك م ر للعلوم و الاسلاميه ت موسوعه النابلسي ء ك دِكْرٌ م م رَجُلٍ مِّنْكُمْ ر ك ُ م و للعلوم ت ت َّ و و ا ك م م ت ر ح ن ف ك ذ ب ا ل ن ا ا ل ا م ي ه ك ذ موسوعه النابلسي إ للعلوم الاسلاميه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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم يوحى وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء, الاء الله لعلكم تفلحون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 موسوعه ث النابلسي فِي ا أ د ن ق ا للعلوم الاسلاميه ذ ي ن ت ك ر اسماء ت ع الله م ن أ الحسنى ا م ر ر قالوا إنا ب م ا أ ر س ل به م م ؤ ن و ن ق ا ل ا ل ذ ي ن ا س ت ب ا ل ذ ي آمنتم به كافرون ف ع ق ل و م ا ل ا س ل ا م ر ب ي و موسوعه النابلسي ص ا م من ا تعدنا ا كنت إن م ر ل ن ف أ خ للعلوم ت ه م ا ر ج ف ف ة أ ص ا ا في د ر ج الاسلاميه ث ف ت و ق و لقد ل أ ت لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا م قال لقومه اتبتون ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من أ ح د من العالمين إن لتأتون الرجال شهوه من ق و م م س ر ف وما ن و كان جواب ق و م إ ل ا أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م قريتكم إ ن ه م اناس يتطهرون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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أ ش ي ا ء ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين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 قال موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه ا ل ن ا أن نعود فيها إ ل ا أن ي ش ا الله ء ه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 فكيف اسى على قوم كافرين وما أ ر س ل ن ا في ق ر م ة من نبي اننا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا بالباساء والضراء اسماء ن ا ل ي الحسنة الله ا ا ا س ر ا ا ء ف أ خ ذ ن م ا ل ر و ن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 فجئت بآية م و س و ب ه ا إن كنت من ا ل ص ا د ق ي ن فألقى ع ص ا ه هي مبين ونزع يده فإذا ث ع ب ا ن ل ب ي ن و للعلوم الاسلاميه ي ن ل م ن أرضكم أ ر فماذا م ت و ن ق ا ل و ا أرجو ع ه وأرسله ا ل م د ا ي ن ا ب ك ل س ا ح ر ع ل و ج ا ل ا ل س ح ر ة فرعون ل ا ل و ا قالوا إ ن لنا ل أ ج ر ا ان كنا نحن الغالبين وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا ان لنا ل أ ج ر ا قالوا ان لنا لاجرا ن كنا نحن الغالبين قال نعم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 فاسترهبوهم وجاءوا بسحر ع ظ ي م و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أن ألقي ع ص ان ك أ أ ل ق عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ف أ ُ ل د و ا هنالك َِ وانقلبوا َْ صاغرين ََِِ و َ أ ُ ل ْ ق ِ ي َ ا ل س َّ ح َ ر َ ة ُ س َ ا ج ِِ ي ن َ قالوا َُ امنا َ برب َِِّ العالمين َََِْ رب َِّ موسى َُ وهارون َََُ قال ََ فرعون َِْ امنتم به قبل ََْ أ َ ن ْ اذن َ لكم َُْ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 فلا موسوعه ا ل ن ا م ب ل م ي للعلوم فرعون ا ل ا س و ا م ي ه اسماء ن د الله ي الحسنى ف ق ه موسوعه ا ر ن قال م و ى ق النابلسي ا ل ل ل ف ل و ا إ م الاسلاميه أ اسماء الله ا ب ا ل ح ي ن ى ا ل شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلحكم ويستخلحكم في الأرض كيف ت ع م ل و ن و ق د أ خ ذ ن النابلسي ف ر ا ن من ا للعلوم ث م ر ا ت ه م ذ ك ر ن فإذا ا ج ء ت ه ا ل ح س ن ة ق ا ل ا م ي ه يضيروا ب موسوعه ى م أ ا ل ن م ا طائرهم عند ا ل ل س ي للعلوم ك أكثرهم ن ا ي م ن الاسلاميه و م موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله و الحسنى شركه ا ل ى د ع لنا ر ب ك إما ه دعويه غير ربحيه ذ ا ل ل ن ؤ مضمون ن ن ل ر اجتماعي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 ل ف ص ي ل ه و ل د ك ت و ر م ح م ل راتب ا ل م ا ب ل س ي فإن اسماء ت ر ت الله ب ك الحسنى ف ا ل ش ا ر ي ن فخذ ما آ ت ك وكن من ا ل ش ا ه ر ي ن و ك ت ب ن ا ل ه في ا ل دعويه غير ر ب ح ي شيء ف خ ذ ه ا بضوة و أ م ر ق و م ك أ خ ذ و ا ب أ ح س ن ه ا س ج ك م ا ا ا ل ف س ق ي ن س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي ا ل ذ ي ن يتكبرون في ا ل أ ر ض ل غ ي ر الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل ا ل ر ش ي لا سبيلا الغي يتخذوه سبيلا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ق و ن ف ل تشهد ا ل أ م و ل و ع ن النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي الحياة What k h o f- ف ل موسوعه ا النابلسي للعلوم ك ا ف ع ل ا ل س ف ل ا ء م ي ا ت ض م بها من تشاء و ت ه د النابلسي للعلوم ا ف ر ل ن ا و س ل ا م ن ا وأنت خ شركه الهدى شركه دعويه غير هدنا ب ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ويصيب به م ن أشاء و ر ح م ت ي و س ع ه النابلسي شيء ل ل ع ل و ويؤتون ا ل ك ا س ل ا ت ن ا ي ؤ م ن و ن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 و م و س و ع و النابلسي و ر أ ن ز للعلوم ه أ و ئ ك الاسلاميه م ح و ن ي و م و س ي ع ه ملك ا ل س م ا و ا ت ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ا ل ل ل ي ا ا ل ا س م ا ب الله و ك ل م ا ت ه ا ت ب ع و ه ل ع ل ك م ت ه ت د و ن ومن ا ب ل س ي للعلوم ن و الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س م ى وحينا إلى م و س ى استسقاه ق و م أمضرب ع ص ا ك ا ل ح ج ر ن ا ن ب ج س ت اثنتا عشرة عينا منه اثنتا عشرة ع ي ن ا قد ع ل م ك ل أ ن ا س من مشربهم و ظ ل ل ن ا ع ل ي ه م ا ل غ م ا م و أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه م ا ل م ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ا ل ب ا ب س ج د ى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 م و ن و ا س أ ل ه م ع ن النابلسي ق ر ي التي ة ا ك ت ح ض ر ة ا ل ح ر إذ يعدون في ا ب ت ت ت إذ ه م ح ي ت ا ل ل ع ي و م الاسلاميه ي ب ت و ن ت ك ا ن و ا ي ف س ق و ن و ع ه النابلسي ت أمة م ا ه للعلوم ع ع ذ ذ ب ا ل ا شديدا ق ا ل و ا م ع ذ ر إلى ب ي ه لفضيله م ل د ك ت و ر محمد راتب ا م ن ا ذ ل س ا ل ك ت الهدى ب وأقاموا ش ر ك لا ن ض ي ع أ ج ر ا ل م ص ل ح ي ه ذات ب مضمون كأنه ا ج ت ا ك م بقوة و ا ف ي ه و ذ ك موسوعه النابلسي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ع ل ى أ ن ف س ه م ألست بربكم ق الاسلاميه و ى ش ه د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 أفتهلكنا ب موسوعه النابلسي ل و ا ت للعلوم الاسلاميه ن ب أ ل ذ ي آتيناه آياتنا ن ف خ ن واتلوا ع ولكنه اخلد إ ل ى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ف ق ص ص القصص لعلهم ي يتفكرون ولله ل ا أ س موسوعه ا ا ء ل النابلسي للعلوم ن ا ل ا س و ا م ي ه اسماء الله د و ن ب الحسنى ق وبه ع م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 ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ع ه النابلسي خ ه للعلوم ي ن ن يقلل الاسلاميه ل ل ه ف ه ي ويذرهم في له ط ب ن ه ع ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل س ا ع ة أ ي ل م ر س و م ا ل ا ن ل ا م ي ه ل موسوعه ا ل و ن ا إ ل ا هو فقلت ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض ل ا ت ت ك م إ ل ا بغتا ي س أ ل و ن كأنك ن ك حفي ع ه ا قل إ ن م ا علنا ي ه أ ك ث ر ا ك ه الهدى شركه لنفسي دعويه غير ر ل ح ي ه ذات مضمون اجتماعي ل ي وما مسي إن أ ن الله الرحمن ا ل ر الجزء ا ل ث ا ن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 م و ا و ع ه ر ب ه م ا ل ن آ ت ي ن ا ص ا ل ح ا للعلوم ا ك ن ا ا ص ا ل ح ا ج ع ل ا له م ا ي ه م ا فتعالى الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ولا انفسهم ينصرون و ان تدعوهم ن مِنْ ن و و الى أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَدْعُونَ الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون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 تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون و إ ذ ا لم ت أ ت ه م ب ا ي ة قالوا لو نجت بيتها إ ن م ا أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي ه من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم ي ن و إ ذ ا ق ر أ القران فاستمعوا له واوصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك فضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكثرون عن عبادته لا يستكثرون عن عبادته ويسبحونه ويسلحون وله يسجدون